أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم joo, joo,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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا la كادت لتبدئ به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته خصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمنا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشدا واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فَيَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ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 مَنْ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذْهُدانَ قَالَ مَا خَطَبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نكون وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا "قال لأهلي كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطنون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة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 واضمم إليك جناحك من الرهد فذلك برهانان من ربك إلى فدعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي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 فلا يصلون عليكم بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 إن لا ظنه من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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْضُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بَعْدَمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَالِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنَّ قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تسبو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتذر قوما لتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ مِنْهُمَا أتبع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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويجرون بالحسنات السيئات ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم إذنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا لم نمكن لهم حرم آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا, رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك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 أفَمَن وَعَدَنَا هُوَ وَعْدٌ حَسَنٌ فَهُوَ لَأَقِيهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ عِينَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم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 سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعرضون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في العولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ عِينَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانًا كُمْ فَاعْلِمُوا فَاعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ أَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوع بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 Honoroivat häntä ilman Jumalaa, الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن انه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين Munjaa, abil-hasanati, fana mukha, jyrumminha, o munjaa, abil-saiyati, fana juuji zellatin, amino, saiyati, illamakanu, jamedun. الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين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 لا خر لا إله إلا هو كل شيء من إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.